بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الفروع التي ذكرت في الكتب بعنوان فروع الرد كثيرا فمن أرادها بكثرتها يراجع الكتب المطولة الفروع التي ننتخبها نحن من تلك الفروع ونبحثها أربعة أولا ما مضى من موضوع استيلاد الأمة من قبل المولى الأصلي بعد أن باعها الفضولي فهذا نؤرد نؤرد عملي هنا قلنا لو آمنا بالكشف الحكمي أو آمنا بالنقل أو آمنا بما سماه السيد الخوي رحمه الله بتقدم الاعتبار وتأخذ بما لو آمنا بما سماه السيد الخوي رحمه الله بتقدم المعتبر وتأخر الاعتبار والذي هو في اعتقادنا نقل هذا نوع من النقل بناء على هالمباني الثلاثة لا شك أن الاستيلات رافع لموضوع الإجازة على ما شرحنا ولو بنينا على الكشف الحقيقي مع افتراض أن الكشف الحقيقي أخذناه تعبدا من نص ليس له إطلاق لو بنينا على ذلك فأيضا الاستيلات عليكم السلام فأيضا الاستيلات رافع الاستيلات رافع لموضوع الإجازة لأن ذاك النص الذي افترضناه دالا على الكشف الحقيقي عليكم وسلم لم يكن في اطلاق بحيث يشمل مثل المقام ففي مثل المقام نحكم بغير الكشف الحقيقي فان الكشف الحقيقي على كل حال هو خلاف الاصل كما شرحنا قبلا ان الاصل والنقل ثم الكشف الحكمي والاصل ليس هو الكشف الحقيقي الا ان يثبت ببيان بدليل فاذا لم يثبت ايضا الاستيلاد المتيقن ان الحكم ياتي من الان من الاجازه من زمن الاجازه ياتي الحكم ولو كان المعتبر متقدما مثلا وهذا استيلاد يمنع عن ذلك وأما إن بنينا على الكشف الحقيقي وفرغنا أنه على القاعدة بعنوان الشرط المتأخر أو بعنوان شرط التعقب لو لم نقل بأن شرط التعقب هو أساسا خلاف القاعدة لأن ظاهر الأدلة الأولية أن الشرط هو أصل الرضا والإجازة وليس تعقب ليس عدوانا انتزاعيا كتعقب فهم صار على خلاف القاعدة أما لو بنينا أنه لا تعقب وهذا على القاعدة أو بنينا على الشرط المتأخر وقلنا مقتضى القاعدة الكشف الحقيقي بدليل أن الإجازة تتعلق ببيع سابق والبيع السابق مفاده التمليك السابق والإجازة إجازة لذلك إذن يتم يثبت ينكشف تمامية التمليك السابق إن قلنا هكذا إذن فهنا الاستيلاد اللاقي مثلا ينكشف أن هذا الاستيلاد كان استيلادا لأمة المشتري غاية ما هناك إن كان المالك كان جاهلا بأنه سيجيز خب ميخال ما زنى إن كان عالما بأنه سيجيز إذن زنى إن كان جاهلا بأنه سيجيز إذن لم يسني والوطي وطي شبهه، والولد يلحق به باعتباره وطي شبهه. هذا الكلام الذي شرحناه ولعلنا أكثر شرحا من هالمقبل اللي الآن بيناه, بيناه. السيد الخوئي رحمه الله يقول في هذا الفرع يقول اذا استولد الامت بعد البيع وقبل الاجازه تقع الاجازه لغود عليكم السلام لان من شرائط المعاملة الا يكون المبيع ام ولد ام ولد ما يجوز بيعه فتلغى الاجازه وزمان الاجازه هو زمان البيع للمالك المالك في الحقيقه بهذه الاجازه لا يبيع زمان الاجازه هو زمان البيع للمالك وبهات السند اليه المعامله البيع إنما يستند إلى المالك بأي معنى من الاستناد لمضى فيما سبق على خلاف بيننا وبين السيد الخوي رحمه الله في طريقة إثبات الاستناد بأي معنى على كل حال البيع إنما يستند للمالك الان بعد, ال... بعد الاستيلاء فالبيع اذا واقع بعد الاستيلاء وهذا ما لا يجوز لاننا أحمد لدينا ادله على ان ام ولد لا تباح فالإجازة لغون لأن الإجازة وقعت بعد الاستناد. الا أن يقال أندف الاستدراك ولا أدري أنه ذكر الاستدراك يعني حقا كان يحتمل هذا أو أنه لا فقط مقصود أنه أن هناك احتمالا فقهيا يمكن أن يقال فقالها وإن كان لا يحتمله لا لا اعتقد مقصود شيء هذا يقول الا ان يقال ان الممنوع هو انشاء البيع على ام الولد لا اسناد البيع المنشأ سابقا الا اذا قيل هكذا ان اسناد البيع على ام الولد هو الحرام هو الباطل والبيع الذي وقع من غبيل الفضولي خب كان قبل الفضولي خبكان قبل الاستيلاد اما الان المالك الذي استولد بعد الاستيلاد لم ينشئ البيع وانما اسند البيع المنشا سابقا الى نفسه وهذا مثلا لا بأس به لا دليل على عدم جوازه فهام يعني كأنما يريد أن يجمع بين أنه اذا هام هذه أم ولد ومتعمدا هم لسوه أم ولد سوه أم ولد يعني يصح اذا حتى مع العلم انه بناء على هذا البيان الذي لا اعلم ان سيغوي يحتمل حقا صحته او لا على كل حال بناء على هذا البيان يصير معناه هذا الشكل انه حتى لو علم بانه سيجيز يقول قبل ان اجيز استولده بعدين اجيز ولا بأس بذلك مثلا لأنه ما أنشأ عليه البيع لم تكن أم وهاي اللي راح تصير أم ما راح هذا المالك ينشئ البيع علي عليها حتى يقال هذا غير جائز وإنما راح يسند البيع المنشئ إلى نفسه وهذا لا دليل على حرمته مثلاً على كل حال ليس هم السبعه أن يكون السيد الخوي حقيقة يحتمل هذا احتمالا فقهيا هذا واضح البطلات فإن إسناد البيع إلى نفسه يعني من ال يعني مثلا أفضى إلا من الكشف الحقيقي مثلا اسناد البيع إلى نفسه يعني الآن تم البيع لا يحل قل الإجازة بحكم البيع أو قل أنه لا الإجازة تنفيذ للبيع لو لم نقل بال كشف الحق على كل حال الآن تم حتى بناء على كشف الحق بينما هي أم ولد فلا خب أما قوله قبل هذا الاستدراك قبل هذا الاستدراك اللي ناقشنا بي قوله رحمه الله لأن الإجازة تلغو هكذا قال قال الإجازة تلغو لأنها أم ولد هذا الكلام لأن زمانه استناد البيع الى المالك هو زمان الاجازه لام ولد فلا يجوز هذا الكلام اقول على الكشف الحكمي يتوب ما عن الغش لأن البيع في الحقيقة متأخر بلا شيء على الكشف الذي يسمى هو تقدم المعتبر وتأخر الاعتبار هميته لأنه على كل حال زمان البيع الآن فتلغو الإجازة بعد أن أصبحت موالك وعلى الكشف الحقيقي المفترض الإيمان به بنص تعبدي كصحيحة أبي عبيدة أو صحيحة محمد بن القيس لو آمنوا بأنهما تدلان على الكشف الحقيقي أيضا يتبعوا السلم لان تلك الأكل التعبدية اطلعنا بها أصلاً على ما اشرنا في طي بياناتنا السابقه اطلعنا بها فبالتالي لم تشمل هذا المورد فهنا لم يثبت الكشف الحقيقي بالتالي هم نقول أن الإجازة تلقوا وأما على الكشف الحقيقي الذي يكون وفق مقتضى القاعدة لا يتم هذا الكلام لأن البيع تتوقع صحيحا قبل الاستيلاء على الكشف الحقيقي الذي يكون و محتوى البيع وقعع البيع قبل الاستيلاد هذا الاستيلاد وقع في غير محله سواء فرضناه زاني او سواء فرضناه وطيه شبه هذا هو الفرع الاول من الفروع الاربعه كررنا هذا ما كان المفروض أن نكرر إنما كررنا لأننا وجدنا كلاما في ذلك من قبل السيد الخوي هذا الكلام ذكره في المجلد سبع وثلاثين من موسوعه الإمام الخوي صفحه خمسة وستين إلى ستة وستين، يعني آخر سطر من خمسة وستين، ثم أصل الكلام موجود في أول ستة وستين، فاضطرينا أن نكرر حتى نبين كلام السيد خوي مع ما يرد عليه. الفرق الثاني. من الفروع الاربعه هم مضانا منا فيما سبق في الأيام السابقة وهو فرض استهلاك المبيع بمثل الأكل ولا كلام لنا في هذا النوع زائدا على ما مضى منا نفس ما شرحناه في الأيام السابقة الصحر وهو أنه لو قلنا بالنقل أو بالكشف الحكمي أو بالذي سماه الصيد الخوي بأنه بتقدم الاعتبار وتاخر المعتبر أو بالكشف الحقيقي منص تعبدي لو آمنوا بأنه صحوحة أبي عبيدة أو محمد بن قيس تعلق على ذلك وقد قلنا أن النص تعبودي ما على الاطلاق على كل هالمباني نقول أن البيع يقع على ما هو تالف ما موجود لأنه أكله كان خبزا فأكله مثلاً أو تلف مو هو أكل التلف بلا استيار تلف على كل ما موجود فهذا بيع يقع على ما والبيع الآن لا يُبَد فهذا بيع يقع على ما هو ما موجود طبيعاتي باطل بيع المعدوم خباط فهنا لا تصل النوبة إلى البحث عن أن ننتقل إلى بدل ما ننتقل إلى بدل هذا البحث ما يجي هنا, هنا المبيع ما موجود بيع لما ليس بوجود وأما لو قلنا بالكشف الحقيقي على القاعدة فيتم لأن البيع حين وقوعه كانت العين موجودة فيتم البيع رغم أن الخبز معكول أو رغم أن المبيع مستهلك تلفان يتم البيع فإنه في زمان البيع العين كانت موجودة وبالتالي هنا يأتي مسألة الرجوع إلى البدر من مثل أو قيمة أما لو فرضنا أنه قد أكل خبز فواضح أنه ينتقل إلى مثل أو القيمة لأنه أتلف مال الغير. ومن أسلف مال الغير فهو له ضال، فدع طبيعي سير الانتقال إلى المثل القيمه وأما لو تلف من دون اختياره فأيضا واضح وذلك لقاعدة أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه المبيع تلف هنا قبل قبض فهو من مال بايع فيضمن المثل او قيمه. هذا هو الفرع الثاني هذا الفرع الثاني الان ننتقل الى الفرع الثالث الذي مضى ايضا لنا البحث فيه الفرع الثالث ما لو زوجت المرأة فضولة ثم المرأة قبل الإجازة زوجت نفسها من شخص آخر هذا هو الفرع الثالث والذي تقدم من نهم هذا الفرع السيد الخوي رحمه الله أفاد في هذا الفرع أن هذا نوع تصرف ينافي العقد قال هذا ما يجتمع معه مع عقد الفضولي فالإجازة الغو استنتج أن الإجازة الغو لا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 لها الفضولي أفضل لها من الزوج الذي هي اختارته قالت قال خو أنا أوقع ذاك أجيز ذاك فيتوم فيبطل الزواجي الذي أنا زوجت نفسي مو أنا هذه المرة زوجت نفسي هذا يبطل وذلك لانه اصبح بعد تمامية الزواج الاول فباطل نحن نؤمن بالكشف بعد تمام الزواج الاول يقول لا ليس لها ان يقول ذلك لماذا ليس لها ان تقول ذلك لماذا لانها حينما زوجت نفسها كان هذا امرا صدر من اهله ووقع في محله اذ كان بامكانها ان لا تجيز عقد الفضولي هذا كان بامكانها من حقها ان لا تجيز العقد الفضولي فمن حقها ان تزوج نفسه فزوجت فامر صدر من اهله ووقع في محله فعمومات عمومات النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني عمومات النكاح تشمل ويصف هذا النكاح فإذا صح لا معنى لاجازه النكاح الأول إذ لا يمكن افتراض زوجين لامرأة واحدة في وقت واحد هذا كلام السيد الخون أقول أنا لا أتخاشى من أن نلتزم إذا توافقون أن نلتزم من أن نلتزم أن أصل الحكم الفقهي واضح بمسلمية فقهية أصل الفتوى التي أفعل بها السيد الخوي. بغض النظر عن تخريجه عن تخريجه الفني لا أتحاشى أن نقول أن هذا واضح بالمسلمية الفقهية وهي أن المرأة التي كما عبر السلخ إما دام أن الأمر بيدها لأن من حقها أن لا تجيز ال. العقد الأول من حقها أن تزوج نفسها من شخص آخر فزوجت نفسها فعمل صدر من أهله ووقع في محله عقد مصادرة من له ووقع في محله ولا تصل النوبة إلى إجازة العقد الأول الفضولي ان صح هذا أن صح هذا من واضحات الفقه إذن هذا بنفسه دليل إني على بطلان الكشف الحقيقي بمغتر القاعدة إن صح هذا فهذا بنفسه دليل على أنه إما لا كشف له الكشف باطل من أساسه له الكشف صحيح لكنه حكمي محلقي حكمي ولو ما معنى أن المعتبر متقدم لأعتبار متاخر لو إذا كان صحيحان الكشف الحقيقي فصحيح بدليل لا إطلاق له كصحفاء بي عبيد أو محمد بن القيس اما الكشف الحقيقي بمقتضى القاعده فليس صحيح هذا انا لا اتحاشى ان أن أحدا يقول هكذا اما التخريج الذي ذكره السير الخوري وبالتالي قال لا فرق بين ما ذكرناه بين الكشف الحقيقي والحكمي لا فرق لأنه حينما زوجت نفسها كان هذا عملا صدر من اهله ووقع في محله إذن لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكم هذا المعنى لا نفهمه لأنه لو أردنا أن نمشي ونغض النظر عن المسألة المسلمية الفقهية وأنها تكشف عن أن أصل الكشف الحقيقي على القاعدة باطل لو غضبنا النظر عن ذلك مقتضى الفن خلافه هذا لأنه كما قالت هذه المره المرة الصحيح تقول أنا رأي الكشف الكشف الحقيقي وطبقا للقاعدة فالزواج الثاني الذي صدر مني باطل أوه. ليش الزواج الأول يبطل الزواج الثاني باطل لان الاجازه تكشف عن انني كنت زوجة الزوج الاول فيبطل النتيجة الفنية هي هذا غاية ما هو نكس لنتمسك بالموضوع بالتالي وبالتالي نقطة الكشف الحقيقي على طبق الغاعة هذا هو هذا ال... هو الفرع الثالث الفرع الرابع هم أنا ما كنت أفكر في تكرار الفرع الرابع بحثناه لكن فوجئت بأنني رأيت أن السيد الخوي باحث هذا الفرع مرتين، وحسب ما تصفحت بس أنتوا طالقوا دقوا وأنا هم راح أطالع إن شاء الله أرى أن هذا اللي أقول الصحف أو لا حسب ما تصفحت في التنقيح رأيت أنه من الطريف أنه رحمه الله في المرة الثانية وصل إلى نتيجة تخالف النتيجة التي وصل إليها في المرة الأولى ولا أدري لماذا هذا صار فالمفروض بنا ان ندرس كلا التقريبين المتخالفين الموجودين في الكتاب ونرى ان ايهما هو الاصح فاولا بحث هذا الفار في اواخر المجلد ستة ثلاثين حسب ترقيمات الموسوعه الفقهيه للامام الخميني اغلى الامام الخوي ثم اعادها في اوائل المجلد سبع ثلاثين والظاهر ان النتيجة مختلفة فما قالها فما قاله في المجلد 36 هذا قال أنه هذا الفرع الفرع الرابع ما عدي عنو له لا الفرع الرابع ما يدي أنا أنتم في الأيام السابقة الآن هم أكرر الفرع الرابع هو لو باع لو باع العبد أو اعتقد قبل أن يجيز بيع الفضول باع العبد أو اعتقد هذا هو الفرع الرابع فالسيد الخوئي الذي كان مصرا في موضوع المرأة التي زوجت نفسها قبل إجازتها التزويج الذي حصل من قبل الفضولي هناك صيد الخولي كان مصر على أنه الزواج الثاني واقع صدر من أهله ووقع في محله وهذا منافي للإجازة منافي لعقد الفضولي فيبطل عقد الفضولي هناك صر على هذا النتيجة خب في هذا الفرع كنا نترقب أن يقول نفس الكلام هم يقول حينما باع هذا العبد أو أعطته كان أم هذا أمر صبرا من أهله ووقع في محله لأنه كان من حقه أن لا يجيث هذا هو كان من حقه أن لا يجيث أن لا يجيث بالعلي فضولي فحينما كان من حق ان لا يجيز باع الفضولي اذن من حق ان يبيع هذا العبد او يعتق فهمه باع واعتق اين من قبيله تلك الامراه التي زوجت نفسها فلا يبقى مجال من المفروض ان يقول الذي يفتي هناك بانه لا مجال للإجازة هنا هم المفروض ان يفتي بأنه لا مجال للاجازه لكن هنا اصر على الفرق بين هذا الفرق والفرق السابق وفرقه ما يلي يقول ان النكاح الثاني كان ينافي النكاح الأول، لأنه لم يكن بالإمكان أن يكون للمرأة واحده زوجان في وقت واحد. راعي الصيغة رحمه الله يقول هناك لم يكن يمكن الجمع بين زوجين. ولهذا أفتينا أنه لا مجال للاجازه أما هنا في باب البيع يمكن أن نقول يمكن أن نصححه اقتطع هذا العبد أو بيعه الثاني وفي نفس الوقت نصحح بيع الفضول بالإجازة وبالتالي ننتقل الى إلى البدر. هذا ممكن من مثل أو قيمة فلا تنافية بين هذا وذاك لكن هناك شنقول أما نقول ننتقل إلى البدل مرة أخرى يجيب يجيبون إليه وما هناك انتقال إلى البدل ما موجود هنا الانتقال إلى البدل موجود فهذا هو الفرق الجوهري بين الفرعين هذا ما يقوله السيد الخوي وينقل ما الذي أكمل أو أبقي حتى تطالعوا كل المجلدين ثم افضل ثم <سؤال> ها ايوه ما افضل حق اذا طالع كل المجلدين حتى غدا ان شاء الله نكمل البحث تردون تبغون حم... عمطيكم ارقام الصفحات هم ما عندي مانع اذا تردون أولا مجلد ستة وثلاثين صفحة أربعمية وخمسة وخمسين إلى أربعمية وسبع وخمسين هذا مكان بحثه الأول ثانيا مجلد سبع وثلاثين المجلدين لبعض ذاك المجلد صفحة أربع وستين إلى خمس وستين هذا هم المكان الثاني حتى تستطيعوا ان تطالعوا الثنيين وان شاء الله نكمل البحث غدا بحولي وقوته